إن للناس مو وللسوم سهام وصوابات والرداد كأسون وما في الملك هزه ومزاحات إنني إلما أسموك وللسمي سهات وصوابات والرداك أسوك وما في الموت هذي ومزاحات egy kentagru, ille a السيف fel semmi والذي a, من a, a, a, a, بروحي واحداً منه الذات ألف تدبيحي وألف طعنة من روحي تقتات كاد الموت في روحي مناس. Barió, bájna, döpi, és szommi ويجيء قد يرتح بالسيف زبيح وقاد يخنق بالمعت الهدوء نهر الردى بداخلي والهم كان نقاتي <تصفيق> والموت Nyeleten sokan Fality Sombut وصحت منه بعد إن للناس موت وللسهم سهام وصوابات والرداع كاسود وما في موتها فيها, فيها ومزاحات. إن يكن ثاغر إلى السيف فلسم حكايات والذي يسقى من السم به تلتك موتات لم يكن موتا بروحي واحداً منه ذات ألف تذبحت وألف طعنة في روح تقتات كاد الموت في روح يضيع من السم وما يحكي البريء باين الذبح والسوم ولن يموت البطيء موت كل عين في عروقه مع الوقت يضيق ويجهق قد يرتاح بالسيف دبيح وقد يخنق بالموت الهدوء موت كل ألن في عروقي مع التبتل يغضر الله قد يدعو شايفي ذبيحه وقد يخنق بالموت المدوء نهر الرادا mi daqili, valhamukana, katili, وَصُحْتُ مِنْ كَرْبَلَا بِدَمٍ مِنْ عَذَابِ سُمِّي لَيْسَ يَوْمًا وَاحِدًا كَدُوقُ بِالطُبُولِ فَالْعَذَابُ دَوَّمًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا وسمومي مثل محافر الخيول أربعين سيطر أربعين رمحاني طعنتني جعدتني سم المهول والخيام صدري باحتراق صبري واليتامة يجفعني في ذبولي بأنور بي ألق عاشر خطع المشاك والضمى يحرق في الآمل البتولي والضمى يحرق في الآمل البتولي كم أتات سهام أشعلت خيام ورمال الموت بالصخور ونصولي كربلا بدمي من عذاب سمي ليس يوما واحدا نوقب قبولي في العذاب دوم أربعين يوم. السموم مثلها والسمومي مثل ما حاف في ريقيول اربعين نسيت اربعين رمحة. طعنتني جحده ويسوم من المغول والخياو صدري باحتراق صبري واليتامه هيت في ذبول في ذهولي واليتامة هي أجمال هي في ذهولي بي ألف عشر قطع المشاعر والضامة يحرق في الأمل البتول والضامة يحرق في الأمل البتول أتت سهام أشعلت خيام ورمان الموت بالسخرية والنصل <تصفيق> يا ألف عشرين قطع المشهد والضوء ما يحرق فيه الأمل قلب تولّم أتت سهام أشعلت خيام ولا مان الموت بالسُّخُور والنصُولين أي موت هو موت وبيقتل كربلاء Jonyai felirat towers, az állacabb Source link, nétsz részét sz csokkal Mely is Karbala, ahelyett, ahol a szümmmozatok és a mozatok, يا يوم, يوم بني اي ظن ان ثم موعد الوباء ت اي الصبرين هو الصبرين يمسسني نار خيمه اشني اعلات بروحي واجتالات كل يوم يا موطن طالما من كل يوم يوم طال ما يوم يا ترى كم قبل ما جاءنا سب صار من السوم إلا ما تسرس الموتى ورد فكأن الزين بالسباع لا يفرق. ولا ما تلفظني منك بديدي ما أنت، فكأنك ربلا ما على شيء. كلما تسريز الموت في وريني، فكأن زينب تسبائله يزيد. ولا ما تلفظني منك بديدي ما فكأنك كربلة طاحت على شيء بل كلما تجري الدماء أذكر موهن ما تاظماء بل كلما تجري الدماء